والمراد بالقيام الساعه هنا أن يخرج الدجال لما ثبت عند أبي داود من حديث عن بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الجهاد ماضيا في امتي حتى يقاتل آخرهم الدجال حتى يقاتل آخرهم الدجال تصبح تاريخ سبب ودعك من هذه المصطلحات وهذه السموم التي يبثها أعداء الإسلام ويتلقفها العلمانيون العملاء الخولة الذين يعادون ربهم ويولون أعداء أمتهم وأنا أقدم لمكتبة المسجد ولكم كتابا بعنوان كيف نفكر استراتيجيا هذا كتاب من